لخو هوي الله جمع سليتي جدي يا مولى الله الا الذي سلقي الشفي من ارده with <laughs> you. Oh I'm not oh. شو اشبحتك الحنان عروس للقليه يا, يا عروس للقليه يا مام. يا يا جلي سر الوعد هيدي اديش لي ذاكيري جلي سر الوعد هيدي يا yayee ya rasul allah allah ya ra me tere tukr huyi de lo ye hai ki tu amara allah allah ye hai amara Vocês turned it E the O يا رسول الله الله بتجي يا رسول الله اللهم صل على النبي حاليا نادو خير بيريتي لو لا على النبي الا اقول المعراج يا حسن نغني فيك يا عاشر حبكاتي ونسيناه نغني في ليل حبيبي يا حب فيها سماح ما بدي اصحبها بدي عام ما ابو حلاوه وشو قال شيخ حسام نبي ياه البراء والحر واللواء ومسكن النفس قاجي نبينا وعدت بالشهره هو سنين التاي يا حبيبي على سيدنا النبي اللي عليها النبي حبيبي صل على الابن ما يدر يا رب تزمزمت وتنامت وفي حجر اسماعيل وفي حجر يسير وربيا تش آي الدنيا لربنا يا رب الحاضر والسمين ايش ما هو وشملنا سيدنا النبي يا حضرت النبي يا سيد الكون علم الهدى ويا علم النبوطة يا سيد الكون الكوني ويا علم الغودة وهذا المتائي وهذا المتائي في حماك نشيله وهذا المتائي في حماك نزي بو يا شلزي شرابا عطري حبي جي سي نزي حبيبي سكن يا شكي نبي الحمد لله محمد الله يوم العار يعلي شان محمد محمد الله وما بدت فوق الخدود تسليم مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد karam gadi awada ne te me kar diye badde ya ammi ab halawa mate an duniya dhana sahabil ham karam تجيه ما جه شيلنا في ما تجيه ما جه تعلى غير اضل بالقاف سار جبريل علل كي اهت بي العز احمد السيد عال الحاروني وأولاد الحاروني شيخ محمد عزيز للإدارة ورجال الإدارة وخشيخ واجبي والحق كهربا ومهندسين كهربا عبد الحق زغلول العنتين ربنا يكفيه شر القفلة عشان السلك في كهربا حق زغلول اللي ينسح الجوز أيوه كن عليك يا رب ايوه صل محمد اعز ما تيجي كل فوقه المعز و وانا جسم الصريا سرا مير نو ساليك أمن منك يا حسان حبيبي أمن منك رحمة منك أمن منك ولا الموت يأتيني ولا, ولا انت تحجّه سيد ابراهيم أبو حلاو والمحسوبين عليك عم علي. الشيخ محمد أبو عزب اللي ربنا يرحم رحمة, رحمة وسعى ويرحم يرحم وموت المسلمين شفة عمّة عمي الشيخ عم شحاته أبو عزب واخوى الشيخ بلال أبو عزب أنا أبو عزب فرد فرد وساحة سيد إبراهيم أبو, أبو حلاوة اللي بيمسهم سم وصبحهم على سمع من كل فرد حضر ونورني فرح سيد ابراهيم أبو حلاوة يا رب عودة معودة الله خليك يا رب الله أعزب أنا أبو عزب اللي بيمسهم على جمع النبي يا رب عودة كل سنة وطيبين تعمل تعمل تعمل. فلو كان لي قلب فلو كان لي قلب لا عشت بواحدك وترى قلبا في هواك يعجب حبيبي فلو كان لي قلبا لاعش بواحد طارقت قلباً في وكي كي ما صاب الهوى شاركاً إليه ما صاب الحر شاركاً فصادني خسرت في شراك الهواء تقلّه كعصورة في يد طفل يغفوها كعصورة في يد طفل يلّهو بها تجوق مرار الموت والطفل يلعب لا يا حيخ يا أنا مالي ملازي حبيبي أنا مالي ملازي غير أنك سيدي وإن طرق بي داع الخلائق تغضب حبيبي يا سيدي ويا سندي ويا منازي ويا قجرتي حبيبي وإن طرق بي هل انت تعرف من انا حبيبي ايام ملغي هل انت تعرف من انا انا فيك احياء منذ, أحيا منذ بدءك كان. كان نعم نعم الحق في فسرنا نبطط يمضي بغاء على زمان كدير أنا إن قلتو يا أنا من أنا أنا إن قلتو أنا خيالنا برو انا فناء ساخر يا حبيبي انا ان قلت انت فانني انا انت انت الذي اعني وابسط بالندائيات جاني وعرفت ان لقاؤنا قد حان وسقيت من فيك لحناني وعشت في احضان قلبي فمت للتو تعاليك يا سامس، حبيبي شيخ احمد بعزه ربنا رحمه رحمه السعر كل اللي سبعون على الانان ربنا الحقن بيهم يا رب يا رب فاتح الناد يا رب حبيبي حبيبي الثمر الشعيه اخوي البشمان بالشعبان بمتيشر الهزه اوعى الهزه يا شعبان عم ابو خاطر سن العزاز الشرق من الام حب Allah Allah Ya ma الحسين وابني الحسين انا روحي فيه جد غو سيدنا النبي عليه علي الحسين وابني الحسين انا روحي فيه كالتغن سلنا النبي صنع له معالي كل قد وله حبيب يشتاق اليه ده نلقاني ده عايش وحيد نعرف شينه العوازز يا ماء لو عادوا لي إن كان عالا لم هم أنا واخد عاليه <تصفيق> كلامي لا عوازي عيني لا عوازي وكلامي لا عوازي في غير حال حبي في في نهدي خوه من الويد عيش على الخصو إلا ما كلام العوان لا قالوا تقال ألو Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, Kunti, يا تاني يا سمي يا حبيب يا حبيب يا حنين صاحب الفرح صاحب الفرح عمي يا قحلاوه عمي يا قحلاوه يا صحب الفرح عمي يا ابو حلاوه اعد جب عالباب سحر الفرح عن بابا عمي يا ابو قمره يا سيدنا الحداد يا سيدي يوسف سي. يا سيدي يوسف سي. عمي يا ابو قمره عمي يا أبو أمر لله لله نزر إبحانك لله نزر كل على الله عمي, حراري عمي حراري يا حرام عمي يا حرام يا طيب السباح عمي يا بيب السباح وزير يا Baya يا Allah Allah, Wazirin Mohashin, Ya Ba Abdil Jalil, Ya Gil Gil Ya Gil Gil, Abi Mansumam Naatiya, Iyarikhukhukhwa, Al Ato Allahaz, Al Abdil Ma'had, Al Mukhshawma, Al Muhad Al Muhad Al Muhad Al عمي يا ضع فيفي دعمني يا ابن سور دل الله يهتم يا من العوائز ماما ماما يا ماما ماما ماما ماما يا حبيب يا حبيبي يا حياة اديبي انا ايه اهدعا لك ليه يعزب قلبنا جايتي قيم ايه الزمي ذنبي زمي انا مه انت عارف اني انت مش انا جيت عاتب من النهارة و جيت صادح من النهارة كنت فين؟ فين؟ فين؟ كنت فين؟ فين؟ فين؟ كنت فين؟ يا ليل تجاين عينيك سلام عم شك شفع ابو حبي أبو شك محمود الشفع ربنا يرحمه رحمة نوساع عم شك قاسم عم شك طهب ومحمة وقو شك محمود الشفع الحج ابو محدود الحب. حي عم ابو حلاوة وبت ابو عزب والحب ابو عزب حد شحال رش وجهه والحق ايه اللي اللي اللي تي سكي يا عمي يا قحلاوه او كده او كده من في الوداد يا شيخ وسامه يا هل ترى من فينا اللي في نفسي سمعت هاي عيو مغر فعل سعدني اللي بيمشوا ما شنطهم على قلب وعزم سيدي الشيخ برهيم ابو, أبو حلاوه وزواره الصبر وصفوه يا عمري ابو جاش نطلي تحت تختي يذلو صبر يلى حو او اغني و الف من ا اغني و الف من ا يا ابو قاسم يا ابو ابو يا ابو قاسم و يا اه من الحب وقال واللي و لي جالي الخالي الله ابو عبد جالي يصحو على عيني على يا على عيني صل على النبي يا بابا يم زوج يمدى و احنا بيسمع النداد من سبع سماء بي ساعدني و يا حاس This is the meaning of life. Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, Noah, يا حي الساعي المشطوف والله ما هيبه بعده يبي العرض على الله يبي يحشركم صحيبي وحبيبي ولا ولا ولا ياي ياي ياي يا باي يا باي يا باي ابو كسي يا بي لي لي لي لي لي كان بعدك يطول يطول علي السنين يا بي بسمعين مين سيكمين يا قائد الميبين يا مرب المردين يا يا سيدي يا والد الطفل السجين يا رب مريضي يا ابي اصفعي ني عديل ليكي الا ابو الصنعي ني عديل امين لنت يا طاقه انا مغرم الصفا انا مغرم الصفا ب ب ب يا هو يا ب ب ب يا هو لوعد حالي يا لوقت خالي يا وعدة يا وعدة خالي يا وقت غالي يا وعدة خالي يا وعدة الحب, الحب في كلوب العاشقين العاشقين زرعوا يروحوا بماء الحنان في الودا دير ولما طبو استوى ولما ولم طبو استوى Eu sinto ao saldo Eu não aguino e pão estarei O estarei a bíblia, amém E a arminha do halão E o نزر يا سيديوس عمي يا حدام والأجر اللي بعو يا عمي يا أمر والله جريك يا عمي يا حروني تفتري أحوالي على باب الكرام الكرام سبتون خيف على عقل الزكين من ماري الهوى ليتون خيف على عقل الزكين من ماري الهوى ليتون يا جلي يا جلي يا قائل يا جلي يا لا جيله سكري لي تاليلو سكري لي بينيلو من وادي بشري ودو ودوا بے شک یم ما عتیہ ممی پین پل بشوان یم ما عتیہ ممی پین پل بشوان آ پے ہسنے اور سيد علي خير ايي دي على ست الكل بنت سيدة زينب وزير السيف الحاج حمدي عبد ابو زعبل ومشارك ابو زعبل اللي بيهيئ الديره والمنوفية عند ابو حلاوه حاج صلاحه دنيا Abu Ahd, Abu ابو قاسم Atti, Abu Muhammad, Ayub Ayesra, Ayesra بسرح the son of the Asana. If you want to kill ويحيي الشيخ بلال ابو عزف والهوى واخي السعيد واخي حد شحات اذا كان بدك تريح القلب وتهدى اترك هوى الدنيا لا تاخد منها ولا تدي وحسك تقول ده عمي ودلالي وده اللي معاه مالي يا ابو حلاوه مالك داوي مالك دااه وندينا مال يابا يا الصباح تارك داوي تارك دااه ونسأل الله يا صحبه الفرح على القتال ودع يا رب انا سألك السكن في البدايه ويا ربي برضه اسألك حسن الختام في النهايه قدات يا صاحب الفرح اختارنا زعبله ابو آسم. أبي ابو اسط شفت السيده زينه بتعقل اللي بجعبل اللي بحي بيت الشافعي من طره المنوفيه عم ابو ياسر بيعد تجلين بتعقل اللي بحي بيت الشافعي الالوبيه الحي المنوفيه عم ابو ياسر بيعد والحب والحق عوده لحد حمدي حمد لحد هند قبل لحد صلاح الدنيا من فتحة للرسال محمد ماجد عبد الله أبو أدم والأمير أدهم يا رب ما لي ربنا يبارك فيه ترا فيه بركة وعودة عام يا أبو حلاوة والسنة وسطا يبيها ابو عبد السادس. والشيخ علي ابو عبد السادس. والحدي خالد معود. والمعلم رمضان معود. والسيد يوسف والحب. مدى دياب عينينا احضرنا. الله قلت سيد الشيخ مرسى بموسى بقرية شبرة الحوغ ابتداؤه يوم من اربعة ستة وعشرين فسعة في الليل الختمية يوم من جمعة تمانية وعشرين فسعة ودعا لكم أولاد عم الشيخ مرسى بموسى ودعوا عمّة لجميع أخباب النبي ودعوا عمّة بموسى اللي بيمثل الشبح الصح سجواليد اللي حضروا مولنا يا ويس عيك يا ابو عويدة من الجبراح والشرش وإن شاء الله عبد الشكميود ابو عيسى ابتداوت مين تسعة وانتناه اتناشا تسعة شكميود ابو عيسى بزينة الامر شرقية بده دعم يا بخاطر We love the journey to be the مظلوم وشقي والله العوازل قالوا لي انسى حبيبي انا اقول انا اقول والله ده ساكن قلبي وكداني وظروفي بتقي في كل طريق تعباني والله عمال حيل في بختي يا عمي أبو يا حلاوة في كل اوان ما هو شراغي والله أنا راضي الوعي لكن الوعي هو Mayy mahil wa wa, mayy mahil hu. Bqomah, ilu maalil, ara mushqaha. Ilhu huwa adu, mahrat nefis bihi. Eh, oh, yo, boy, For your love, I hope you are all right. Don't you trust me? No, no, don't you trust me? Yeah, we'll stay clear of you. Yeah, we'll stay clear of you. Mama, علي وإلي بالدوى مغلي بالدوى مغلي يا وسعي بارح عليك واللي معاك الدواء الدواء مخليني الدوا مخليني شرق البلد لفيك يا الله شوف شرق البلد لفيك يا عمي يا بو يا عمّي يا ابو خضر لفيت في ما خلي يا يا يا يا يا ها تمر على قلبي استرها بين العباد اجمل لي يا اللي الكوت بالوعد على ذكرك لي ادو يا اكلي قلبي كوه والهواء والله يبيباني الوع من الحب والله يبيباني الحب الحب جوع علي يكفت ملام يا خالي يلّم من البلا خالي يلّم من الحب خالي الحلف حرفين، الحلف حرفين. اوعى قع، وباء فيه. الحاء حيره، والباء بلة، والباء بلة. لمن أراد البلاء البلة بيمين. طيب السباب يدفك ملامة يا خالي يلل البلد البلاغان روح ويسيب الملك يلل من الظلم من الظلم وينشي من الظلم وينشي بدي يا بدي يا بدي ياي بنت يا بنت يا ليل يا بنت من يا ليل من و من قلب قلب الولد كواتي الكيف غير الله لبيك شف أضواء في بين عيني تحت نحل هل نفده اللي حبنا نكوي تتلعو نجي إن كان سليم فلا إن كان سليم فلا حسين. Aulada, aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. يا aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. Aulada, aulada, aulada. Aulada, بسحس الهو والسحس الهو والسحس الهو الله الله الله انت قلت على باب نولانا ابي سيدنا الحسين خدام بيخدموا في الامانه يا عم يا ابو حلاوه واللي خدم بالامانه النور عليه بيبارك على باب وولانا You're الخلق من جيد على باب كرسي دين الحسين <تصفيق> وخبنا على فينة يا سامة خبنا على فينة يا بعزة Yeah, how well? رفع ابو غمره وعم ابو غوص الشيخ وليد بروعه كهربا كل بيمسوا الصفحه على اد ابو عزف عم ابو حلاوه وزواره يا زعب حاضر حاضر طب بس كنا بالروحة احنا بنفهم كنا بالروحة حاضر يا رب الله يكررنا الله يعز We'll oh, see. شدود بويز والله يا عم الشدود بويز بيت الشفا مين اللي اللي بيمس عليهم شد نتوخي وعم محمد حلاوة قال فالحق احمد عبد الرازي والحق محمد عبد الرازي خوياش عبد الرازي اللي حضر منوروني والفتحه لسن زي النبي واهل البيت والمحسوبين على اهل البيت حلو بنت يمدلع يا ويلي شي ويلي شي بميم يا قلبي قلبي قلب المبالي محيرك افكار يا محيرك الأفكار ولا نشا ولا نشا فنريق بحاولنا بعيد يا ليل ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بحاولنا بعيد يا ليلة بكل الوع وعد اللي جازل إن استمام Ana ana ana ana Ana ana ana ana Ana. The promise that is heavy, the love is deep. The promise that is يا عمي يا بروس احنا علينا بالاساس يا عمي يا بروس وانت على الاساس انت على الاساس على الاساس ايه ده الفاحد نازل والباني طالع في الهوى لأعلى عيني في الهوى يا قائدي الميدان في الهوى يام في الهوى بيم خايف عنك من الجواب خايف علك من الجواب يصيبك سهل النواM يصيبك سهل النواM تجرب ماري, تجرب ماري الشور وعد اللي عزه انظر فاي حالك يا عم يا بجمال وشوش اللي جرالي واللي جاي جرالي الهوا يا ابني من الهوا يا ابني واللي لسه هيفراني من الهوا يا من الهوا يا ابني خلي لي قلبي في حنان السبع وعشره حبيبي الحاج احمد عبد الفتاح اللي حضر ونورنا بنت ليلى الشويس الحاج محمود جلال الشويس الشيخ في وعم الشيخ عبد الفتاح عم الشيخ عبد وزيد الشيخ صدق ابو النصر، حج احمد عبد الفتاح اللي حضر ونورني اللي بيمس وصق على النبي يا رب عوده وعقلي سنه وهو الطيب طلع النبي عليه النبي حضرها ببابي وقف اصحابها تعال خد الدواء من صيدل المجاريع واحد علاجه حقم والتاني علاجه مضيح سفينة الحب عادل. عبد وسيدك اللي عبد للسفينة الريح اللي قطال كان سيبنا النبي وصيدة علي سيدان المجرية ماذا بعمة ابو حلاوة ما ما ابو عزب الحب ماذا بعمة ابو اسماعيل يا ابو قاسم كل حليق المد والله Ya, es acá es acá وعودة نعم بلاد وللحب وعودة عودة عودة عودة عرب الهب فاتحة عم عندها بسالة الراحه حلوه يعني اما صلاه الراحه حلوه, حلوة. حلوة. شوف محمود عودا عليك. خدنا واحده واحده يا شيخ اساف نقول ذنب الرضاع يا اهل العالمين We'll put our fingers سيب السنس حد حمد عائل اللحظة المولن أبو زعب الوامده حدو صلحه و دنيا و ست و محشو أبو الاسم و هي يا ما سمعك حكاً وكلام عليك الحين في من وصف ¡Suscríbete al اهدى حق حج اهدى هيسب اهدى اهدى حبيبي انا عارف انك حافظ مشيت يا شهيد. شهيد لسه باتر عليك اول لسه, لسه باتر عليك اول لسه باتر تلاقيك قوي ده عشان انت راجل يا الكل من قبال كبيرا قولي دا قولي اولا خنصة والبيضة والحرار قولي اما حيبات ياورا عادي Abu Bol, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, اسمك يا مدح النبي عند اهل البيت مسبور عند الحاج حمد منور صعب الحب صلاح ما خشوف على على باب قالوا اللي ما على الجواب سيدنا يناول سيدنا الحسين القدح لكن اللي ملك بخمر الهوى Say yesi. سيدنا الحسين رئيس المملكة. لكن المحكم. Come Yeah. أطوف على ستي ديكس ست خمارتي ديكس ست خمارتي هذا بيعمي يا رفاه سمعوا اللي في حني حضرتي رجيني في وَا اشْتَاق لَصَوْتِكِ وَا ظَرِيْتُ لِتَسِيرِي أَنَا حَيَّنَ طَارُكِ سِيرَتِكِ وَا ظَرِيْتُ لِتَسِيرِي أَنَا I am ليلبيك لي عني ما قد قلته بفني اشباح و شي هي لي و و شي سي انا لا لأتولي أشباك أشباك قد حضر أشباك قد كي بها شفتي يا مني يا اهل اي فتحت جيشتي سيتي اهل العالمين امام الصفا ومقدم يد المصطفى يا اهل يحمد يقول الايمان Ala ala ala. الحب al-hub al-hub bilasihal al-hub. Allahu اللهم صل ولا ولا وسلم وبارك على نبيك الاشرف عليك الا من على اباستوى من اباستوى رحمة شامله شامله شاملة الوجود واقام الدين واقام ليلي في ورسالتك و ارسلته بشير الوندي يا الله يا الله بشير الوندي و كانه ليل ب اذن The وسري اسرار والسري الالف القطبي الذي فتا في الوجود <تصفيق> الذي فتا بجاري الوجود وخصص طرقه لله لمواجب ويلقان المحموم ويلقان المحموم اقسم سبح حياتي اقسم سبح حياتي في كلامك المشهور الشجيه في المشهور الكشف والشجوع سروك القديم القديم الساري ما أجوهر الجوهري حبيب الجوهري الذي احياك بجل موجودة بجل موجودة من مادين وحيوانين ولبابا فهو قلب القلوب يا ولا يا ولا وروح الأرواح ورجله قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات القلم الأعلى المحيي والعرش المحيي المحي روح جسد ومرصع البحري وحجسد الكونين وبرزخ البحري ولا يا سيدي يا سيدي هيا روح روح يا فخر السقلا قل القصر محمد ابن عبد الله ابن عبد, عبد, عبد من عبدك عبد نبي نبي وعلى وسيل التسليم تسليما التام بقدر عزم ازل في كل وقت وحين في كل وقت وحين وسيل التسليم تسليما البصير بقدر عزم ازل في كل وقت وحين في كل وقت وحيد يا ابا العالمين يا شهاب الدين اصلي بسعالي تراعيني ¡Aro,ro! جزره جزره جزره جزره البحر مليان جزره اللي جزره جزره الكون زي زي يا ماما ظل يا على الكل يا معرج زي الفل يا معرج زي الفل يا حليل ماما يا حليل يالي كل الحناة ماما يا بنت الإيمان ماما يا بنت الإيمان يا عليات المطار Mamá y apinta el que oro Mamá Mamá Mamá ya mamá Mamá ya mamá Ya se tiene sanz Uy, sí, sí, ríjé Ya se tiene sanz En esa huy, y يا محكمه الاحوال يا تعبه اهل الحال يا تعبه اهل الحا من يوصل سكت لماشي خل حالي حال من يوصل سكت لماشي خل حالي حال سيس سيس سيت يم شرفا سيت مامي سيس سيس سيت يم شرفا سيت ان للكسات ام لي الملكشاب من شراب الزات دي خمر ولي قال الزات دي خمر ولي قال الزات يشربها اهل الزات على باب ديوم على باب خيام يم يم يم يم يا ملك ويتش نبات نظريت رضا نظريت حنان حنان انا قلبي بيكي شغل والعقل راح مني القلبي لغير، القلب لغيري انا هخلع ومين وانا عابد العيد ماما كريم تتداريني يا كريم دي بطريق أنا هخلع العيني أنا هخلع العيني ما هخلع واللي معاهد دا اللي معي الداخل الدوام اللي بعد استراحة شوية فهوصلة الدنيا جاية بعد استراحة شوية كتبقات دنيا جاية اللي استراحة زاية شبق اهوة ولا شاية على شاد الغليب اللي شاية